قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدمنا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وموذرين, مبشرين وموذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس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 فللوالدين والقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فَإِنَّ الله به عليم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر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 قالوا لا طاقه لنا اليوم قالوا لا لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملقى الله كم من فئه قليله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 وافرغ علينا صبرا وثبت قدامنا, وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقياه ويحذركم الله نفسه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 محضرا وما عملت من سوء ان تودل بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اولطيعوا الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْ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 ورسولا إِلَى بني إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جئتكم أَنِّي قَدْ ربكم بِآيَةٍ مِنْ لكم إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ من الطين كهيئة الطير الطِّينِ فيه, فيه فيكون فَأَنْفُخُ فِيهِ الله وأبرئ لكمها ولبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم الأذاب ولا هم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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم يقبل من, أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب نليم وما لهم من ناصرين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد من بعد ما أصابهم القرح لَلذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوا جُرُعَةً عَظِيمَةً الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ضلال الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسانعون في الكفر انهم لا يضر الله شيئا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 ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي انما نملي لهم خير لانخسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لا لآيات لأولل الباب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 ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ينادي لي ما ني انا امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرار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 اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر موتى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا, وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم, لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات جنات تجري من تحتها لنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة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 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم, وأخذن منكم ميثاقا غليظا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون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 لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا, وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات ولم وكان الله عليما حكيما يا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 ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خير لكم إنما الله إله واحد.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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعْذِبُهُمْ فَيُعْذِبُهُمْ عذاباً لِمَعْذُولَ وَلَا يَجْدُونَ وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِعْدُونَ اللَّهِ وَلِلْيَوْمَ وَلَا نَصِيرٌ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا إِسْبَنَ مَرْيَمَ آم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 وعليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت اراقب عليهم وانت على كل شيء شهيد يا تعذبهم فإنهم عبادك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 قل اني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وان يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو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 وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أينكم لتشهدون أن مع الله آلهة نخلا قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن ظَلَمَ مِن مَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم, أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا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 فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَّلَهُمُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَهُمْ رَدُّ لِعَادٍ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا, قالوا يا حصرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزنون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون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 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا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 وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا لايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يحملون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعٌ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْيَاسِ وَقَالَ أُولِيَاءُهُمْ مِنَ الْيَاسِ رَبَّنَا رَبَّنَا أَسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَتْ لَنَا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 إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية أو من آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّعْتَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُوهُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 علكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان علينا الكتاب لكنا لكنا نا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدوا ورحمة فمن أضل مما كذب بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصدفون عن سوء العذاب بما كانوا بما كانوا هل ينظرون إلا أن الملائكة أو يأتي ربك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 حسنة فله عشر أمثالها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 من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت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 فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم, ليبلوكم في ما اتاكم ان ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقَةً عَلَيَّ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إلَّا الْحَقَّ قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها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 نار فماذا تأمرون قالوا ارجِه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا قالوا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 وألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن القعصاك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 رب موسى وهارون قال فرعون آمنتوا به قبل أن لكم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 لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا آلِهَتَك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 يُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوْ بِمُوسٰى وَمَنْ مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ واكتب لنا في هذه الدنيا حَسَنَةً وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هوا بآياتنا يؤمنون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 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم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 رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي لمي الذي يؤمن بالله وكلماته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 أمضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام عليهم المن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 وَدَخَلُوا الْفَاوَسَ جَدًا تُغْفَرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۖ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أولاً غير الذي غَيْرَ اللَّذِيقِين لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رجزاً من السماء بما كانوا بما كانوا يظلمون يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أُحَذِّرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْغِتَالِ إِن يَكُنْ مِنْكُمْ عشرون صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ بأن هم قوم لا يفقهون ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يَغْلِبُوا يَغْلِبُوا ألفين بِإِذْنِ الله والله مع الصابرين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 فاكلوا مما غنمتم حلالا قيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي أقل لمن في أيديكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا, خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا لَا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وإِخْوَانَكُمُ أولياء إن استحبوا إِنَّ اسْتِحْبَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ أَكَانَ آذَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال نقتربتموها وتجارته تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب, أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد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 حتى يعقل جزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله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 يريدون ان يطفئوا نور الله يريدون أي الله يريدون أي يطفئوا نور الله بافواههم ويا الله الا ان يتم منور ولو كره الكافرون والذين أرسل رسوله بالهداة ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره, ولو كره المشركون ومن من حولكم من منافقون ومن أهل المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَافُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْرِ لله ان ما يعذبهم ان يعذبهم يتوب عليهم والله عليم حكيم وإذا ما أنزلت صورة نظر بعضهم،, نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من حد ثم صرفوا صرف الله قلوبه بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والذين كفروا لهم شراب من حميم, لهم شراب من حميم وعذاب ليمو بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا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 والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم, يهديهم ربه بإيمانهم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 فَلَمَّا سَتَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَذِيرًا قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمْ تَأْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ أَنَّ أَبَاكُمْ أَدَخَلَ عَلَيْكُم مَوْسِخًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتُمْ فِي يُوْسُفَ فلنبرح الارض حتى ياذنني يا ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا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 ولا تيئسوا من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها الأزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة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 واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبوهم لا لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ما أن جاء البشير ألقاه على, وجهه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى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 وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا لجالي يوحى إليهم من أهل القرآن أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيئس الرسل وظنوا, وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا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 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء ياكم من السر حول وما جهر به ومن هو مستخف بالليل وسائر بنهار له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظ من أمر الله ان الله لا يغير ما بقوم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم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 لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال للذين استجابوا لربهم الحسنى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 وَمِنْ سَلْمِهَا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ردياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للوابين غفورا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وبن السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا وَلَا تُسْرِفْ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 وَإِلَّكَ أَدُو لَيَسْتَبِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَا قَدَرَ سَلَّا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 عسى أي يبعثك ربك مقاما محبودا وقرب رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا